بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كمهلكنا نام قبلهم من فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر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 يرانت ان هذا الاختلاق ان نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم يذوقوا عذا ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جنود ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاد وما ينظر لا ناق وناقبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون وذكر عبد لا داود ذليل إنه وقرنا الجبال معه يثبحن بالعشي والإشراق والطوير محشورة كل له أغواب وشددنا ملكه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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطق ولا تشطق واهدنا إلى ثواء اختراق إن جئت فانقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بثوان نعجتك الى ناجح وان انك فيرا من الخلق الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مماهم وظنّدا أن ما فتنه فاستغفر ربه وصرّك عنه وانا فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُخْرًا وحسن دَاوُدُ يا داود خَلِيفَةً جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ لا تتبع الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتابا انزلناه اليك مباركا آياته وليتذكر أولل الباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إن رض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفيق مسحى بالسوق ولعناق ولا قد فتن الناس ليمان وإلقينا على كرسيه جسدا ثم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 أن حيث أصاب فتصرنا له الريح تجري بأمره رقاب أن حيث أصاب والشياطين كل بناء في الصفاد هذا عطاؤنا ثمن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لذ وحسن ما واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشروند ووهبنا لهم اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكره لوللبا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 ولبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين لصيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن فتحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب يتوعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم وكما يصلونها فبيس المهاد هذا فليثوقوه حميم وغساق وَآ تحمّم معكم لا مرحب بهم إنهم صالون النار قالوا بلنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا بيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزذه عذابا ضعفا أشراّر أتخذناهم سخرياً مزاقت عنهم البصائر إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما ما وانت والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملائ علا جای قال ق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقع له سجدين فسجد الملائكة كلهم وكان من الكافرين قال يا إبليث ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير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 قال فبعذتك لا أؤيّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا أمل أن مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ